الذي خلق سبع سماوات وطبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تفيع البصر هل ترى من فطور ثم امجع البصر كروتين قل اليك البصر خاشئا وهو حسير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 اذا القوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خجلتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاء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 وَاَحْمَان إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يُلْقِكُمْ إِنْ أَمْسَكَ الرِّقَصَ بَلْ لِجُو فِي عَتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى جويًا على صواطب مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي سواكم في الأرض وإليه تحشرون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 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَسْكُونُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَأَعْلَمَ بِمَنْ ضَلَّ أَن سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تَطْغَ عَلَيْهِمْ كَلَبِينُ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَنَاسٌ تَأْكُلُ الْحُلْفَةَ مِنَ الْمَاءِ مَذْمُشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَعَ عِنْدَ الْخَيْرِ مُحْتَجٍّ أَثِيمٌ وَتُلِمَّ بَعْدَ ذَلِكَ جَنِيمٌ فَانْتَظَرَ دَامَ لَهُ وَبَنِينَ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 لا يدخل النار اليوم عليكم مسكين واوجد هذا حزم قاجرين فلما واو قالوا اننا نباول بل نحن محقومون قَالُوا أَوْ سَطُوم أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا أُذُبْ حَانَا رَبَّنَا إِنَّ لَغُنَّا وَيْلٌ فَعَقَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّكُمْ ظَالِمُونَ حتى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يحلمون ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم افنه جعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدعون الا لكم فيه لما تخيرون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 لَنَسْتَدْرِجَنَّهُمْ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُمْ فَإِنَّ كَيْدِي مَكِيدٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَسْهُولِينَ أَمْ عِندَهُ غَيْبُ الْغَيْبِ فَهُمْ يَكْتُبُونَ بصد لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبل في العراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وَإِذْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْرَقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ ما الحقه وما ألغاك ما الحقه كذب الثمود وعاد بالطارعة فأما ثمود فأولكوا بالطاغية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 وجاء فرعون ومن قبله والمفتكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذ التوابيه ان لمما طوال ما حملناكم في الجايه لنجعل لكم تذكره وتعيا اُذِنُوا وَعِيا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْعَرْشُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَأُشْرِقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ والملك علا ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ السماوات يومئذ تقرؤون لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها وَكِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ الْحِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ طُوفَانًا ذَنِيَةً وَيُسْقَىٰ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ بِمَا اسْتَسْقَوْتُم فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَجْلِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَ كَانَتِ الْقَاضِيَةُ مَاءً عَنِّي مَا لِيَه هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِي خذوه فغلدوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون جراعا فشكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هؤلاء حميم وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ قِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تَصْبِرُونَ وَمَا نَطَقْتُمْ بِهِ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تُنْزِلُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ سَمْعَنَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَتَشَبَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ بِاسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سأل سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ إِذْ كَذِبٍ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ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 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُ لَوْ يَسْتَنِيءُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ مَيْئُوجِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً للشَّوَى تَدْعُو مَن أَجْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ لَخُضْبًا لَوْعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وإذا ما استولى الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 لَن يَنفَعَكُمْ وَلَا أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي شَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ كثي جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلكم مرتعين عن اليمين وعن الشمال عذين ايلقمع كل امرئ من ام ان يدخل الجنه نعيم كلا ان خلقناهم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 يوم يخذول من الابذات جراعا كانهم الى نطف فيضون خاشعه ابصارهم ترتقهم لله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 كافرا وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جعلوا اصابعهم في اذانهم والتوشوثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَاوَةً ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ مُصَرًّا يُسْقِطُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْجِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ كُلَّهَا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ رَزَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَأَنزَلَ مِنَ الْمَاءِ مَآءً طَهُورًا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 اتيم اخرجوا فادخلونا وهو فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تجعل على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذلهم يضل عبادك ولا يجدوا لا سَجْرَ كَفَا وَ رَبِّ الزِّلِّ وَلِوَالِدَيَّ وَمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الطَّاغِتِينَ إِلَّا تَذَرَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَسْطُورٌ وَزَفَارِحَ بَتُونَ وَلَا وَلَدَ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِينًا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلْئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَمْعِ فَمَن يَسْمَعِ السَّمْعَ الْأَن يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا وَأَنزَلَ لَنَا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 لئن نغيزا ووبا وان لم ما سمحنا لذا امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا ولا رهقا وان من المسلمون ومن المقتقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاتطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدقا لنفتنهم فيه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 هو ربي ولا اشريك به أحدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا نفعا قل انني لا يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا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 قُل إِنْ أَجْلِي أَقْرِبٌ بَلْ تُعَدُّونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى وَجْهِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا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 يَسَاوُ أَوْ يَنْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ يُدْعَى عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُقْضِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ لَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامًا إِنَّ لَكَ فِي النَّائِحَةِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْشِيلًا حُبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ أَجْمَعِينَ جَمِيلًا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا وسطة وعذابا أليما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 عَظَّتِ الْعَوْدُ وَالْجُولُ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلَا فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ إِن كَفَتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْصَبٌّ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ان هذي تذكره فمن شاء اتخذ الي ربي ذيلا ان ربك يعلم انك تفوم اجلنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وفائفه من الذين معك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 يَجْرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَطْرَأُوا مَا كَسَبُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا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 ايوا المتستر قم فانذر خلقك فكمل وجيادك فطهر وابوجا فاهر ولا تمد تستكثر ولربك فصبر فاذا نقر في نقو فذلك يومئذ يوم عسير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 لا او لقيه صعودا انه فك وقدر فاجل كيف قدر ثم اجل كيف قدر ثم نظب ثم عبس وبشر ثم اجبر واستكبر فقولا ان هذا الحق يكثر ان هذا ألا, الا قول البشر تسلي سبب وما ادرا كما سقر لا تبقي ولا تذر لو واحد للبشر عليها 19 وما جعلنا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 لَّيْسَ السَّائِدِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالزَّادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ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 منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كتمت وهينه الا اصحاب اليمين في الجنات يسائلون عن المجرمين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 بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان اجمع عظامه بلا طاجرين على ان سوى فانا الذي يريد الانسان ليسجد امامه اسالوا ايان يوم القيامه فإذا ملك انتصر وخذف القمر وجمعت الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وذ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَزِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِلَيْنَا رُجْعُهُ وَمُنْتَهَاهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ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 والتفج الساق بالساخ الى بك يوم عيد المساء فلا صدق ولا صلى ولك كذب وتولى ثم ذهب الى اليه تمط او لاك فاولا ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك شدى ألم يكن طفة من من يملى ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والعنس أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الزهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان ذَٰنَا نُطْفَةً أَمْشَاجًا نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ هَدَيْنَاهُ ۖ فَهُوَ الشَّكُورُ الْحَمِيدُ وَإِن مَّكَفُورًا سَجَنَ نَارَ الْكَافِرِينَ تَسْلَى وَأَغْلَالُهُ وَشَغَيْرَا إِنَّ الْأَغْرَاضَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَفُورَا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَسْبِيرَا يخافون نذر ويخافون يوما كان الشر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه متيما ويسيروا واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد من جزا او ولا شكر ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وشررا وجزاهم في نَضْدُوا جَنَّةً وَحَرِيرَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بآنيات من فضة وعساب كانت قوارير قوارير من فضة قددوها كأديرا ويشربون فيها كأسا كان جذعها للجبيلا اينل فيا تسم ما كثر تبلا ويقف عليهم لجان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم يضل ان منذوا واذا رايت ثم واذا نعيما وملكا كبيرا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 وازكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسكد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا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 لَعَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُؤْتَلَاتِ عَفَا فَالْعَاصِفَاتِ عَصَا وَنَكِرَاتِ الرِّشْوَى فَالْفَارِقُ شَفَنْقَا فَالْمُلْقَى شِذْكَرَا غُذْرًا أَوْ نُرَا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ صُمَّتَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الصَّرْخَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الصَّرْخَةِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ ويسعوه الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم الزل للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْفَلَقَ إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنَّ الْفَلَقَ إِلَى ظِلٍّ ذِي سَلَاسِلَ لَا وَالِيَ لَهُ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّ أَصْحَابَ الشَّوْرِ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صَفْرُ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَجُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 قُلْ يَوْمَ الْهَوِيئِ أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِينَا كَذَلِكَ لَنِ الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلْ وَتَمَتَّعُوا قَيْلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ويل يومئذ للمكذبينو اذا قيل لهم اكعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث لقته يؤمنون صدق الله العظيم